صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم يسون من رحيط مخصوم ختامه مصر وفي ذلك فليتنافس المتنافسون فبق الله العظيم اخوتنا اخوة الإيمان والإسلام نختتم كما بدأنا بخير الكلام الى وهو القرآن الكريم يات علينا قارئ جمهورية مصر العربية وقارئ دعوة التلفزيون العربي فضيلة القارئ شطها النعماني القارئ والدايم بالقاهرة ندعو له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع فليتفضل مشكور مشكور مشكور أعوذ الله الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله الآخرة والأولى وكم من ملك ث شَفةُغم شيء أن وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ أملى <تصفيق> الإنسان ما تمن. للإنسان ما تمنى فَلِلَّهِ الآخرة والأولى وكم من ملك في لَا لا تغني là caoĩ ấy là đau Nah, nah, وما لهم به من عذاب ن الحق إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَى ولله ما في السماوات وما في الأرض <تصفيق> ولله ما في السماوات وما في الأرض أذى وعطبا عبدوا ويجزي الذين أحبوا إن ربك عاليا كبيرا إن ربك وليللي إِنَّ رَبَّكَ رَحْمَةً أَوْ أَنَّ لَهُمْ مَتَكُونَ إِنْ أَشْرَأْكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَنَسُوذَ Come, oh, oh, وَلِلَّهِ مَا كِزِ Wall In. In لیتو زیست أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإذا رأي الذي وفى وان و... وَأَنَّهُ لَقَدْ عَادَنِي I no. So well much well هذا نذيغ من النذور mục mục đang حَقُونَ وَلا, حفظ، حفظ، ولا We're out, we're وَالْكَذَّابُ وَالْتَابِعُ أَبْوَاءُهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِيلٌ ما تغن <تصفيق> نذر فتولى عنهم فتولى عنهم يوم يوم ذا والتا الى شيء نفق يوم يدع كذب قبلهم قورفور ان فكذبوا عبدنا فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون فَدْعَ رَبَّهُ أَنِّي مَوْمُونَ فَدْعَ رَبَّهُ فَدْعَ رَبَّهُ Diddy! <laughs> كرم من متكر صدق الله العظيم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد وياك نستعيد بنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم طالي آمين. آمين. امين. هكذا اخوتنا آمين. اخوة الايمان والاسلام فتح الله علينا بما هو خير ايات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم فلاها علينا قار للزعوة التلفزيون العربي قبيلة القارئ الشخصها النوماني القارئ والمقيم القاهرة. تليت على اقل ازعاف القوتية بالمصري عبد الحميد جباري. كبرى مخازن الخراشة والانارة. اولاد قابل لي بالصور ابو النور اخي المعاذ الكريم